نأخذ شيئا في الصرف بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا في درس سابق أن مزيد الثلاثي بحرف له ثلاثة أبنية وهي أفعل وفعل وفعل وهكذا بحرفين له خمسة أبنية وبثلاثة له أربعة أبنية. ب... ب... بدأنا وشرعنا أو شرعنا في ماذا في المرور على الأمثلة التي ذكرت ليتبين لنا كيف تصرفها. أخذنا أكرم يكرم اكراما واعطى يعطي اعطاء واقام يقيم اقامه واتى يؤتي إيتاً. قال والأمر منه أفعل بقطع الهمزة المفتوحة. قال الثاني فعل بالتشديد بتشديد العين نحو فرج يفرج تفريجا فعل فعل ما هو مضارعها يفعل المصدر تفعيل فرج يفرج تفريجا قال وزكى يزكي تزكيه تزكيه على وزن ماذا تزكيه على وزن تفعله فالفعل الذي ياتي على وزن فعل وهو معتل اللام مثل زكى زكى معتل اللام فان قياس مصدره تفعيله قياس مصدره ويقل فيه تفعيل يقل فيه تفعيل وبالعكس ما كان صحيح اللام قياس مصدره تفعيل ويقل فيه تفعله ويقل فيه ماذا تفعله ذكر يذكر ماذا تقول تذكيرا هذا القياس وتذكره على وزن تفعله هذا ماذا قليل بصر يبصر تبصيرا هذا القياس وتبصره هذا قليل في العكس زكى يزكي تزكيه هذا القياس أن قياس معتل اللام أن قياس معتل اللام معنى قياس معتل اللام أن يأتي على تفعله نعم و خروجه إلى تفعيل هذا قليل ذكروا امثله له ستمر بنا إن شاء الله تعالى في كتاب آخر قال الثالث فاعل نحو قاتل يقاتل مقاتله وقتالا ووالى يوالي موالاتا وولاء قاتل له مصدران مفاعله وفعال والأقيس الأقيس فيه مفاعلة لفاعل الفعال والمفاعله لفاعل اي ما كان على وزن فاعل قاتل الفعال قتال والمفاعله مقاتله جالس يجالس مجالسه الذي ينضبط وياتي على كل ما كان على وزن فاعل او اكثر ما كان على وزن فاعل هو مفاعله وزن مفاعله تقول جالس يجالس مجالسه كاتب يكاتب مكاتبة نعم لاعب يلاعب ملاعبة ضارب يضارب مضاربة طيب عاند يعاند معاندة صالح يصالح مصالحة أما فعال فهي وإن كانت ذكرت في أوزان فاعل المقيسة ففيها قلة بالنسبة إلى مفاعلة ولهذا يصح أن تقول صالح يصالح مصالح لكن لو قلت صالح يصالح صلاحا جالس يجالس جلاسا نعم وهكذا أيضا ماذا بارك الله فيك مثل هذه تجدها غريبة على الأسماع أما مفاعله لا تستغرب لا تستغرب هناك من الألفاظ ما سمع فيها الوجهان بوضوح وماذا عاند يعاند عنادا ومعاندة جادل يجادل جدالا ومجادلة قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة سمع فيها الوزنان ماذا فلا إشكال فيه والقياس فيه مفاعلة والفعال دون مفاعلة في الكثرة ووالى يوالي موالاتا موالاة على وزن مفاعلة أصرها موالية مفاعلة تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا موالاة وولاء الهمزة أصرها يا ولائيا ولما تطرفت وقبلها ألف زائدة قلبت همزة مثل بناء قلبت يا همزة نعم قال ولمزيده بحرفين خمسة أبنياه انفعل نحو انكسر ينكسر انكسارا انفعل ينفعل انفعالا هذا مصدر مقيس وانشق ينشق انشقاقا انشق هي على وزن انفعل إلا أنه حصل لها إضغام أصله انشقق ينشقق انشقاقا لكن شرط الإضغام متوفر فيه وهو اجتماع مثلين في لفظه نعم بالشروط المذكورة معنا في درس الإضغام فحصل الإضغام إنشقق إنشق إن ينشقق ينشق ينشقو إنشقاقا وانقاد ينقاد انقيادا انقاد أصلها انقادة على وزن انفعل ماذا حصل لها انقادة تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ماذا ألفا ينقاد ينقود تحرك حرف العله وفتح ما قبله فقلب ا انقيادا انقوادا الواو قبلها كسره في المصدر مصدر فعال قلبت الواو ياء وانمحى ينمحي انمحاء الهمزه انمحاء مبدله من الياء الثالث افتعل نحو اجتمع يجتمع اجتماعا واشتق اشتق اشتقاقا ما الذي حصل في اشتق عند من الادغام اشتق اشتقق على وزن افتعال حصل ادغام يشتق اشتقاقا لماذا لم يحصل الادغام في اشتقاق لوجود الفاصل وهو الألف اشتقاق وجد الفاصل وهو الألف لم يحصل لم يحصل الادغام ومنه ادعى والذكر واتصل والتقى واختار وخصم ادعى اصل ادعى ادتعى. اصرها اذ تعى الذكر اصل اذ تكر اتصل اصل ايو اتصل أصلها إوتقى هذه تقدمت قال وتقدم لك في باب الإبدال أصله ادعى وادكر واتصل واتقى راجعها جدد بها عهدا وراجعها بقيت معنا اختار وخصم ما أصلهما قال واعلم هنا أن أصل اختار اختيار على وزن افتعل فأبدلت اليوم لفن تحركها وانفتاح ما قبلها اختار وأصل خصم اختصم انتبه لخصم التي نختم بها درس اليوم ان شاء الله خصم أصلها قال اختصم نكتب على الصدور هذه خصمة ما أصرها؟ قال أصرها اختصمة اختصمة على وزن ماذا؟ افتعل واختصمة لفظة مسموعة وهي الأكثر والأشهر خصمة إنما هي محولة عن اختصم قال وزنوف تعالى فنقلت حركة التاء إلى الخاء هذا نقل ليس بقياس لأن التاء ليست حرف عله حتى يكون فيه النقل قياسا نقلت حركة التاء إلى ماذا إلى الخاء الخاء هذه إذا تحركت بالفتح، هل نحتاج إلى همزة الوصل؟ هل نحتاج إلى همزة الوصل؟ لا، لماذا؟ لأن همزة الوصل إنما يحتاج لها للتوصل للنطق بالساكن. فالخاء حين كانت ساكنة احتجنا إلى همزة الوصل. فلما حركناها بالفتحة التي انتقلت إليها من التاء، لم نحتاج إلى ماذا؟ إلى همزة الوصل. فسقطت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها. قال فنقلت حركة التاء إلى الخاء فاستغني عن همزة الوصل ثم أبدلت التاء صادا وأضغمت في الصاد التاء هذه التي نقلنا حركتها وبدلت صادا وأضغمت في ماذا؟ في الصاد دان صار من دان ماذا؟ دا صادا هذه صاد التي أبدلت من التاء وهذه صاد الأخرى فصارت ماذا؟ خصمها و اظلمت في الصاد التي هي عين الكلمه فصارت خصمه والخطوات الخطوات قريبه مما تقدم قريبا في باب الاضمام عند الكلام عن ستره الذي اصله استثرى لو تذكروا ستره الذي اصله هذا استثرى رجعوها و سيقرب لكم الأمر و في المضارع يخصم وربما كسرت الخاء باعتبار أن حركة التاء في يختصم خلفت فالتقى ساكنان الخاء والتاء المدرة والتاء والمدرة صاد والأسل في التخلص التقاء من كسر قال الله تعالى ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون قرئ الفتح الخاء يخصمون وكسرها يخصمون طيب اذا ما أصل يخصمون هذا اصر يخصمون يخص يخصمون او يخصمون على الوجهين أصلها يختصمون امشي معي خطوه خطوه يختصمون التاء ننقل حركتها إلى ماذا؟ إلى الخار يا خارج. ثم التاء هذه التي نقل حركتها سنجدها ماذا؟ صاد ماذا؟ الصادر. في الصادر. صارت ماذا؟ يخصمون يخصمون هذا وعف إلى من وعف الكسر فيه يخصمون من أين جاء؟ أنظرنا حذفت حركة التاء لن نقلوها نقل إلى ما قبلها بل ماذا؟ نحذفها نحذفها حتى هذه نحن حركتها طيب إذا حدثت حركتها ماذا ما الذي يصير يلتقي ساكنة نعم حتى هذه سنقلبها صادة سنقلبها صادة ونضغمها نقلبها صادة أولا ساكنة نعم حتى نشير طيوها صاد ساكنة انتقى ساكنة من الأصل في التخلص من التقاء الساكنة من كسر. لما انتقى ساكنة الخار والتاء أو الخار والصاد هذه التي قلمت عن التاء سنحرك أحدهما تخلصا من التقاء الساكنة ما الذي سنحركه؟ الأول لماذا لاننا نريد الثاني ان يكون ساكنا ليطعم في الصادق فسنضطر الى تحريك الاول الاول سنحركه ان حركناه بالفاتح فهو من باب التخفيف ومن باب ان الحركه انت لكن ان حركناه بالاصل بالتقاء الساكنين المحرك بالكسر فتصير يخي الصيمون صارت ماذا؟ يخصمون إذا هذه المخار الساكنة لما ثفت مع التي سكنت كسرت على الأصل في ماذا؟ في التقاء الساكنين كسرت على الأصل في التقاء الساكنين أن الأصل في التقاء الساكنين التخلص بتحريك أحدهما بالكسر فمن هنا جاءت الكسر يخصمون الوجه الثاني يخصمون يخصمون إما أن نقول أيضا سكن سجلت وحرك بالفتح تخفيفا أو نقول نقلت حركة تاحين تسكنها إلى الخارق قبلها إلى الخارق قبلها ما ماذا؟ طيب التاء في الصعب لماذا اختارها؟ المصاد هذا اولا في خص وهذا هو مرك الله فيك إبدال ليس قياسيا يعني لو جئت إلى مثال آخر مثلا وصمم لا نقول أعطونا مثال مثل خصمم هكذا الأصار فيها الثاني افتعلوا، فقد ابتسموا. الأسرة تبقى على ما على ما من يعلم لا ندغم على هذا الحرف إلا ما سمع. لكن لماذا اختاروا قلب التاء صادا لا يختارون قلب حرف. ما كان حرف آخر إلا الشيء يتعلق بالسبل والمخالج. شيء يتعلق بالصفات والمخارج اما ان يكون تقارب في الصفات عن الخارج أو تقارب في الصفات دون المخارج او تقارب في المخارج دون الصفات فلا بد لها من ماذا من شيء يتعلق بالمخارج والصفات لهذا يحصل فيها الادغال يحصل فيها, فيها التحميل ثم اذا الختام الصاد لانهم لو اتوا بغير الله الصاد ما يتسنى الاضغاط لو قلبت هذه قافا أو قلبت ذالا او قلبت راء ما يتسنى الاضغاط لكن قلبوها صادا لاجل ان تضغط الصاد في الصاد لماذا قلبوها صاد لاجل ان تضغط في الصاد ولان هناك تقاربا بين بعض الصفات بين السبات في ماذا في و الصاد والله تعالى لن نكتبه نعم خليفة نعم نعم الذي كسر, كسر يخصمون يخرج قوله على أنه حذف ثم التقساتنا فكسر والذي فتح يخرج قوله على أنه نقم أو على أنه حذف وحركه الساكن بالفترة التخفيفية كيف؟ هل هي واحدة من التفاصيل؟ يعني استخدم. عنا عم يفصلون تراجمها. ها ها هذه شغلة إن شغلة النفع. يعني كيف قدروها كذا كيف قدروها كذا هذه شغلة ومين ميكانيك ميكانيك الارتفاع. هذه العادة المشتاق لو <تصفيق> <تصفيق> جاء شخص وقال لك كيف دخلت هذا في هذا السرق منين خرج هذا السرق ستشرح لها بمتعك هذا الان الكهرباء والميكانيك والحوم حق قل عند الصفي طيب سبحان الله